الذين يقيمون الصلاة ومن ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّرَفَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ويقطع دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ولو كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الْأَعْنَاقِ واضربوا منهم كل بنان ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب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 وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لقتال أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير فَلَمْ تَقْتُنُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 119. وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم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 واعلموا أَنَّ الله يحول بين المرء وقلبه وَأَنَّهُ إليه تحشرون واتقوا فِتْنَةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خَاصَّةً واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 واعلموا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ لَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْنَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إن ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الْخَبِيثَ بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 فإن تهوا فإن اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وإن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير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 نَعْلَى عَلَى عَبْدِنَا يَوْمًا فُرْقَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أنتم بالعدوة الدُّنْيَا وَهُمْ بالعدوة وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ التقيتم فِي أَعْيُنِكُمْ قليلا وَيَغُضُّونَ في نَظِرَهُمْ ليقضي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مفعولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 ترعون. إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 119. فإما تثقفنهم في الحرب فشجد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 110. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن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 واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط تُرْهِبُونَ ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 omdat hij wil dat hij je verleidt, want hij is de Heer, Hij is de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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبون 200 وان منكم 100 يغلبون فَأَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض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 مما أقذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 118. لهم مغفرة ورزق كريم 119. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله